وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله العظيم رب العظيم العظيم أن يجير نوعيكم من عذب النار وأن يجعل نوعيكم من أهل الجنة نحمده جل وعلا الذي جمع نوعيكم في هذه الغرف الطيبات المباركات ونسأله جل في علاه وكما جمعنا في هذه الغاف أن يجمعنا وإياكم في الجنة مع سيد الأولين والآخرين ومع صحابته الغر الميامين رضي الله عنهم أجمعين ومع درس جديد من دروس النحو الميسر ومع شرح متن الأجرومية شرحا يجمع بين عصالة المتن ومعاصرة الطريقة ولقد وصلنا مع الشيخ بن أجرور مرحمة الله إلى باب مرفوعات الأسماء إلى باب مرفوعات الأسماء باب مرفوعات الأسماء هذا من باب إضافة الشيء إلى جنسه يعني المرفوعات من الأسماء ونسأل الشيخ ابن أجروم رحمه الله عن هذه المرفوعات وما هي في يجيبنا رحمه الله المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدا والخبر والمبتدا وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن واخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل إذن الأسماء المرفوعة سبعة ليست ستة وليست تمانية ليست ستة وليست تمانية. بل هي سبعة ما الدليل على هذا ما الدليل على أنها سبعة ها؟ ما الدليل على هذا الأمر على أنها سبعة ليست بستة وليست بتمانية ما هو الدليل على هذه المسألة نعم ما شاء الله هو التتبع والاستقراء يعني أن النحاتة تتبع تتبع اللغة العربية من كلام العرب فوجد أن المرفوعات لا تخرج عن سبعة لا تخرج عن هذا العدد لا, لا تخرج عن هذا العدد وكل اسم وجدناه مرفوعا لا بد أن يكون واحدا من الذي ذكره المؤلف رحمه الله فإما أن يكون فاعلا أو مفعولا لم يسمى فاعله أو مبتدأ أو خبر أو من التوابع وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم فسنجد أمثلة كثيرة يقول ربنا جل وعلا وخلق الله السماوات ولارض بالحق الحق يعني كلمه الله هنا اسم جلاله اسم مرفوع فاعل ويقول الله جل وعلا في صورة النساء وخلق الانسان ضعيفا وخلق الانسان ضعيفا يعني هنا الإنسان اسم مرفوع مفعول لم يسمى فاعله <تصفيق> ويقول الله عز وجل في صورة الأنعام الله أعلم حيث يجعل رسالاته وهنا مبتدا وخبر الله أعلم هنا مبتدا وخبر ويقول في صورة الاسراء وكان الانسان جهولا نعم اذن هنا الانسان خبر خبر لي كان ويقول في صورة القصص واصبح فؤاد أم موسى فائغا عليكم سلامة الوقات يعني فؤاد هنا اسم ها اسم رفوع لأصبح ويقول الله عز وجل إن الإنسان لظلوم كفار يعني هنا لظلوم اسم رفوع خبر إنه ويقول رب جل وعلا وجاءهم رسول كييم يعني كريم هنا يسمى مرفوع نعت يعني صفة يعني هذه التوابع ويقول الله جل وعلا ها وحملت الارض والجبال يعني الجبال اسم مرفوع معطوف على الأرض معطوف على الأرض في صوت في صوت يا أخوة سلمين اهل السنة في صوت نعم ويقول الله جل وعلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون يعني هنا كل اسم مرفوع توكيد يعني هذه هذه أو هذا تابع من التوابع ويقول وفي المثال جاء اخوك محمد اذا فمحمد اسم مرفوع لانه بدل من اخوك وهكذا فكل اسم وجدته مرفوعا فهو واحد من السبعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله وغيرها هنا في هذا المثال نعم لكن نقصد هنا التابع يعني نتكلم عن الجبال يعني المقصود عندنا هنا أردنا الشاهد من هذا المثال هو التابع يعني الجبال معطوفة على الأرض الجبال معطوفة على الأرض <تصفيق> طيب لا بأس إن شاء الله تعالى أن نقوم ببعض, ببعض الإعرابات لما سبق يقول الله جل وعلا وخلق الله السماوات والأرض بالحق يعني الواو بحسب ما قبلها ما هو إعراب خلقه يا الله أخوة خلقه. ها خلقه ما إعراب خلقه فعل ماضي نعم فعل ماضي مبني على الفتح أحسنتم فعل ماضي مبني على الفتح <تصفيق> نعم خلق الله الله الله خلق الله نعم إذن ماذا ما نقول تأذبا مع هذا الاسم لا نقول هكذا ماذا واحدة فاعل ماذا نقول تأذب المعاهد الاسم ها؟ نقول اسم جلالة اسم جلالة فاعل مرفوع للضمة الظاهرة على آخر أو علامة رفعه نعم أو لفظ جلالة نعم نعم يعني هذا هذا من, من يذكر منكم ماذا قال سباوي في لفظ اسم الجلالة ماذا قال سباوي ها لو كنتم تذكرون ماذا قال سباوي في اسم الجلالة ها ما شاء الله قال هو اعرف المعايش يعني اسم جلاله هو اعرف المعايش وقيل بانه رؤي في الجنه فسئل عن سبب دخوله الجنه فقال لانني قلت بان الله تعالى هو اعرف المعايش نعم على كل حال قد تكون الواية صحيحة وقد يكون فيها كلام والله تعالى أعلم نعم غفر الله له بذلك وخلق <تصفيق> الله السماوات ما أعلم السماوات يلا يا أخوة يا أخوة في منبر أهل السنة <تصفيق> السماوات ما, ما أعوابها نعم السماوات مفعول به أحسنتم نعم السماوات <تصفيق> ليست بفائل السماوات <تصفيق> لا عليكم السماوات لا عليكم, لا عليكم. هي, هي الصبعة فقط الصبعة تقتل ما شاء الله يعني مفعول به قال اخونا الحبيب مفعول به منصوب منصوب بماذا أو الأصل أن المفعول به يكون منصوب بالفتحة هذه السماوات منصوب بماذا نعم ما شاء الله اللهم استعان ما شاء الله لا يقول يقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا باب الفائدة يا اخوه إذا استأدن أحدكم ثلاثا فلم يؤدن له فليرجع هذا الأمر عممه حتى في اسكايب بارك الله فيكم إذا استأذنت على شخص ثلاثا ولم يجيبك يعني ثلاث مرات وأنت تطلبه على اللاقة ولم يجيبك فأعلم أنه مشغول ناشى الله وكذلك عممه في البلطول من طرق عليك ثلاث مرات يعني البلتورك فيه الطرق من طرق عليك ثلاث مرات فلم تجيبه ها ها <تصفيق> الله نفتعد اذا مفعول بمنصوب بالكسرة نعم كيف هذه الكسرة بالكسرة النائبه ما شاء الله عن الفتحة لانه م? جمع المؤنة السالم م? وخلق الله السماوات والارض الوهنة حرف ماذا الوهنة حرف ماذا حرف عطف أحسنتم والارض معطوف على لماذا لازم معطوف فعله على السماوات على, على السماوات والمعطوف على المنصوب منصوب وعليكم السلام نعم على السماوات والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامه نصبه هنا الفتح الظاهره في أو على آخر وحياكم الله الفتحه الظاهره على اخر وخلق الله السماوات والأرض بالحق الباء هنا حرف ماذا وعليكم <تصفيق> سلامت الله الباء هنا حرف جر نعم وعليكم السلام حرف جر بالحق الحق مشروب ماذا لا نقول مجهور او مخفوض مجهور او مخفوض لا مشاحة في الاصطلاح فكلاهما عند الكوفيين والبصريين نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مجهور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخر. نعم والجار والمجهور هنا متعلق بماذا بخلق نعم بخلق تمام يقول الله جل وعلا وخلق لنسان ضعيفا وخلق الإنسان ضعيف نعم الخو الواو بحسب ما قبلها خلق خلق ما إعرابها خلق مبني للمعلوم فعل كيف هو فعل راض مبني للمجهول ليس للمعلوم للمجهول نعم مجهول، وخلق الإنسان إذا الإنسان ما إعرابها الإنسان مبني على الفتح نعم الإنسان خلق الإنسان نائب فاعل أحسنتم نائب فاعل م? نائب فاعل كيف هو كيف يكون نائب فاعل نائب فاعل نعم مرفوع مرفوع م? يعني بما أنه ناب عن الفاعل صار مرفوعا وإلا فالأصل فيه أنه مفعول به وليس نافع لكن عندما ناب عن الفاعل، ها، صار مرفوع. نعم، أخذ حركته ووَكَدَعِي. أخذ حركته. كنت كنت أشرح هذا الدرس لطلامدتي في القسم، فأشكل عليهم كيف أن هذا المفعول. أن هذا المفعول به يصير نائب فاعل فقلت لهم أه يعني هذا النائب فاعل انظروا إلى جملة الأودة كيف هو قال لي قال لي مفعول به قلت انظروا إلى الفاعل ما هي الحركة التي فوق الفاعل قال لي هذه الحركة هي الضمة قلت جيد فرسمت لهم هذه الضمة على شكل قبعة يعني رسمت الضمة على شكل قبعة فقلت انتبهوا سيأتي هذا المفعول به سيدهب هذا الفاعل إلى السوق وسيأتي هذا المفعول به ويقول له أنا أنوب عنك فيقول له الفاعل وكيف سيعيفك الناس بأنك تنوب عني فقال لو أعطين قبعتك أضعه على رأسي فانفجر ضاحكين <تصفيق> وبهذا زال الإشكال وعلموا بأن تلك الضمة التي فوق رأس نائب الفاعل هي فقط أحسن الله إليه هي فقط استأشرها هذا المفعول به من النائب الفاعل حتى يعيف الناس بأنه ينوب عنه في في غيابي اللهم <تصفيق> وخلق الانسان ضعيفا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا وخلق الانسان وخلق الله الانسان هذه المبنيه المعلومه وخلق الله الانسان يعني هو الانسان هنا نائب فاعل نعم يا ابا زكريا ارجع الى اعراب القران ان شاء الله وقتنا كيف تم إعرابها بإذن الله بارك الله فيك في الحصة المقبلة إن شاء الله نعطيك أسبوع بإذن الله نرجع إلى إعراب القرآن وننظر كيف تم إعرابها <تصفيق> ضعيفة ما إعرابها كيف خلق الإنسان حال تمام نعم حال ما حال المنصوب ومن هو صاحب الحال من الذي خلق ضعيفا من الذي خلق ضعيفا والإنسان نعم إذن صاحب الحال هو والإنسان نعم ما شاء الله يقول الله جل وعلا الله أعلم حيث يجعل رسالاته م? ما اعراب الله هنا وعليكم السلام طول الله الله <تصفيق> نعم مبتدا او لفظ جلاله مبتدا نعم مرفوع بالابتداء او مرفوع بالضمه الظاهره على آخره أو مرفوع وعلامة رفعه الضم الظهر على آخره. نعم <تصفيق> جيد الله أعلم الله أعلم وعليكم السلام وبركاته الله أعلم وأعلم خبر أحسنتم. خبر مرفوع مرفوع بماذا مرفوع نعم مرفوع بالضمة وهناك من يقول مرفوع بالمبتدا هناك من يقول مرفوع بالمبتدا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني أن وكأن المبتدا رفع الخبر وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخر ما شاء الله الله أعلم نعم عمل فيه المبتدا <تصفيق> نعم الله أعلم حيث حيث ما اعراب حيث حيث ضف نعم نعم ضف مكان ما شاء الله ضف مكان كيف هو هذا الضف هل سبق لك أن وجدت حيث أو حيتي ها يعني هذه الكلمة لا تتغير تبقى حيث. مبني أحسنتم لا نقول مرفوع لا لا لا نقول مرفوع إذا قلت مرفوع فهو معرب مبني أحسنتم نعم مبني على الضم في محل نصب جزاكم الله خير. مبني على الضم في محل نصب شاء الله حيث يجعلوا يجعلوا ما العرب يجعلوا يجعلوا يجعلوا يجعل يجعلو يجعلو يجعلو يجعلو يجعلو فعل مضارع نعم فعل مضارع مرفوع م? فعل مضارع مرفوع ها بالضمه او علامه رفعه الضمه الظاهره في اخره نعم ما شاء الله ها نعم هناك من يقول لتجرده من الناصب والجازم لأن لان الاصل في المضارع ان يكون مرفوعا ما لم يدخل عليه ناصب ولا جازم وقد سبق معنا نعم <تصفيق> ثم ماذا نعم ومعرف تمام ثم ماذا يعني الفعل يحتاج إلى ماذا كلما وجدت فعلا كلما وجدت فعلا والفاعل ما شاء الله والفاعل هيا الله حسن والفاعل ضمير مستتير ام تقذيره هو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يعود الى الله سبحانه وتعالى طيب <تصفيق> اذا حيث يجعل لا لا ما تغير فقط امر طارئ يا حسن معذره امر طارئ عندنا اجتماع للمشايخين بعد الدرس هذا السبب الذي جعلنا ان نعجل بالدرس والا فهو سيبقى في وقته ومعذره وبارك الله فيكم <تصفيق> <تصفيق> نعم رسالاته رسالات ما يعربها رسالات سبقت معنا مفعول به منصوب بالكسرة النائمة عن فتحة لنجم من السالم نعم وهو مضاف والهاء مضاف إليه والهاء مضاف إليه استنتم طيب قال الله جل وعلا وكان الانسان No. No. شاهد من من الآية والانسان إذا ك ما أعرف كان ما أعرف كان ما أعرف كان <تصفيق> عليكم السلام ورحمة <عليكم> الله <تصفيق> كان فعل ماضي ناقص نعم في الماضي ناقص, نا. في, الماضي ناقص. في الماضي ناقص جيد الإنسان ماذا سيكون اعرابها ماذا سيكون اعرابها هالانسان نعم لا ليست فاعل ليست فاعل اسم كان ها اسم كان نعم اسم كان مرفوع احسنتم اسم كان مرفوع ها هناك من يقول مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة أو اسم كان مرفوع بالضم الظاهر على آخر أحسنتم طيب إذا هذه بعض النماذج من الإعراب أو من إعراب الأمثلة التي سبقت معنا ونموم إلى أول المفوعات وهو الفاعل باب الفاعل باب الفاعل قال المؤلف رحمه الله قال الفاعل هو الاسم المنفوع المذكور قبله فعله م? يعني بدأ, بدأ الشيخ رحمه الله بالكلام عن الفاعل قيل بأن الفاعل قيل بأن الفاعل هو الأصل في المرفوعات وهذا قول الجمهور من النحات ولهذا بدأ به من أجروم رحمه الله أو اتباعا لهذا الإجماع الذي عند جمهور النحاة <تصفيق> نعم إذن أول هذه المنفوعة هو الفاعل والفاعل آه. نعم سنهاجي سنهاجي من أجرم سنهاجي <تصفيق> عدنا بدأنا بعد أو قبل نصف ساعة يعني الآن اليوم عندنا حالة طائعة ما شاء الله نعتذر لإخواننا عن هذا التعجيل <تصفيق> ولأخواتنا <تصفيق> لا عليكم على كل حال فادس يسجل بفضل الله تعالى وستجدونه في الموقع نعم وصلنا إلى باب المنفوعات أخونا أبو جابي وصلنا إلى باب المنفوعات نعم إذن الفاعل في اللغة مبارك فيكم الفاعل في اللغة من قام بالفعل من قام بالفعل يسمى فاعل ها؟ إذا قلت مثلا ها؟ زيد قائم فهو في اللغة فاعل لأنه هو الذي قام قام بعملية القيام وإذا قلت زيد ميت فزيد فاعل لماذا؟ يقول الشيخ بن عتيمين الله لأن الفاعل في اللغة أعم من الفاعل في الاصطلاح هذه فائدة لغوية الفاعل في اللغة أعم من الفاعل في الاصطلاح إذا الفاعل في اللغة كل من قام به الفعل سواء مبتدا أو فاعل أو اسم كان أو اسم إن يعتبر فاعلا وهذا طبعا في اللغة أما في الاصطلاح كيف عرف ابن أجروم قال الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله المذكور قبله فعله إذن الفاعل هو الذي تتوافر فيه ثلاثة أشياء لابد أن تتوافر فيه ثلاثة أشياء أولها أن يكون ماذا أن يكون ماذا أن يكون الفاعل ماذا <تصفيق> مرفوع قبل قبل مرفوع قبل مرفوع لابد أن نشخص هذا الفاعل يعني عندنا ثلاث خانات معلومة معروفة أين سنضع الفاعل هل سنضع الفاعل مع الأفعال أم سنضع الفاعل مع الأسماء أم سنضع الفاعل مع الحروف يعني هذا تشخيص أولي أو اسم نعم واسم يعني أن يكون اسما لأن ماذا قال الشيخ بن هو ليسم هو اولا أن يكون أن يكون اسما فخرج بذلك ماذا عندما قلنا أن يكون اسما خرج بذلك ماذا خرج الفعل نعم وخرج كذلك ماذا الحذف أحسنتم خرج الفعل وخرج الحذف ما شاء الله هذه الأولى أن يكون اسما والتانية أن يكون <تصفيق> أن يكون نعم مرفوعا أحسنتم أن يكون مرفوعا طيب فخرج به ماذا فخرج به أه؟ فخرج به أه؟ ماذا المنصوب تمام لا يمكن أن يكون الفاعل منصوب ابدا والمجرور أحسنتم ولا يمكن أن يكون الفاعل مجرورا ابدا جيد والثالثة الأول أن يكون اسما والثاني أن يكون مرفوعاً والثالث أن يكون ماذا؟ أن يكون <تصفيق> أن يكون قبله فعله أحسنتم أن يكون قبله فعله فخرج بذلك ما ذكر بعده فعله عندما تقول يقرأ الولد الدرس ليست كالولد يقرأ الدرس الولد يقرأ الدرس هنا الفعل جاء بعده وليس قبله يشترط في الفاعل أن يكون الفعل ها قبله وليس بعده وهذا خلط يقع يقع خلط كبير يقع للطلبة يعني يقول لك الولد يقرأ الولد فاعل لا من شروط الفاعل أن يكون مسبوقا بفعل حتى يؤثر فيه هذا الفعل نعم تماما جزاكم الله خير إذن فعندما نقول جاء محمد فمحمد فاعل لأنه اسم ولأنه مرفوع ولأنه مذكور قبله فعله نعم إذن الفاعل لا يكون فعلا ولا حرفا ولا منصوبا ولا مجرورا بحرف جر إذن الفاعل والاسم المرفوع المذكور فعله طيب هذا الفاعل ينقسم الى كم ينقسم الى كم هذا الفاعل ينقسم الى كم <تصفيق> ينقسم الى قسمين احسنتم ينقسم الى قسمين لو سألنا الشيخ ابن عزرروم رحمه الله وقلنا له الى كم ينقسم الفاعل لا لأجابنا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 يقول الشيخ نعيمين رحمه الله في شرح الأجرمية يقول عن ابن أجرم جزاه الله خيرا أكثر من الأمتلة لأن الكتاب للمبتدئ والمبتدئ كلما أكترت عليه من الأمتلة رسخت العلم في قلبه هذه فائدة من الشيخ نعيمين رحمه الله يعني المبتدئ في طلب العلم كلما أكترته اللهم آمين. كلما أكترت عليه من الأمثلة وإلا رسخت المفاهيم العلمية في قلبه نسأل الله تعالى أن يرسخ هذا العلم في قلوبنا وأن يرحم الشيخ رحمة واسعة يعني قال الشيخ رحمه الله ظاهر ومدمر الظاهر والذي الذي لا يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب والمضمر هو الذي يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب كما أن الفاعل يكون مذكر ويكون مؤنث كل هذا ساقه الشيخ حمار الله في هذه الأمتلة يكون مذكر ومؤنت ويكون مفرداً ومتنن ومجموعا هذه الأنواع كلها ساقها ابن أجرون في هذه الأمثلة رحمة الله عليه نعم نعم فننظر الآن قام زيد ويقوم زيد الفاعل مدكر ومفرد والفعل ماض ومضارع إذن أتى المؤلف رحمة الله عليه بنوعين من الفعل ونوع واحد من الفاعل. النوعان من الفعل هما الماضي والمضارع. والنوع من الفاعل المفرد المذكر زيد قام زيد ويقوم زيد. نعم. ثم قال قام الزيدان ويقوم الزيدان قام نعيف قام ما اعربها يلا الله يا اخوة كل ما تكرر تقرر ما؟ قام فعل فعل ماضي احسنتم مبني على الفتح ما شاء الله قام زيد م? أو قام عفر قام الزيداني قام الزيداني ما يعرف الزيداني آه. قام الزيداني فاعل أحسنتم فاعل نعم تمام لأنه قبله فعله ومرفوع بماذا مرفوع بالألف هذا الذي يهمون نعم مرفوع بالألف أو علامة رفعه الألف النائبة عن ماذا وهذا سبق معنا في المعربات النائبة عن الضمة لماذا لأنه متنى أحسنتم لأنه متنى نعم وهذه النون ماذا نقول لها الزيداني هذه النون ها يقول لها ماذا يقولون والنون ها عوض أحسنتم عوض عن التنوين في الاسم المفرد في الاسم المفرد أحسنتم ما شاء الله اذا قام زيدان ويقوم زيدان ها نفس الإعراب ها قام زيدونا قام زيدونا هنا جمع مذكر سالم قام الزيدونة ما يعرب الزيدونة ما يعرب الزيدونة فاعل نعم مرفوع وعلامة رفعه ماذا ها وعلامة رفعه الواو النائبة <تصفيق> عن الضم لأنه جمع مذكريين آه سالم أحسنتم والنون كذلك عوض عن التنوين في لسمي المفاضي والنون عوض عن التنوين في لسمي المفاضي قام الزيدون ويقوم الزيدون نفس القام الرجال قام الرجال ما إعراب الرجال هنا ما إعراب الرجال آه ما إعراب الرجال جعلنا الله وإياكم من الرجال كلما وجدت لفظ الرجال في آية أو في حديث فله دلالته الخاصة فالرجل ليس كالذكر فيه رجال يحبون أن يتطهروا رجال صدقوا ما عادوا عادو الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تبديل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى مؤمن هذا مؤمن آل ياسين نعم زائدة تمام وتعرفنا الحديث الحديث السبع الذين يضلهم الله في ظله يوم لا ظل عشر يوم لا ظل إلا ظل فيهم رجل رجل ورجل انذكر الله خالف فدت عيناه ورجل اندعاته مرأة دات منصب وجمال ورجلاني تحاب في الله وهكذا يعني كلمة رجل لها دلالتها بخلاف دلالة الذكورية نعم الرجال هنا جمع تكسير تمام وجمع تكسير وحياكم الله <تصفيق> وحياكم الله جمع تكسير وسبق الكلام عن جمع التكسير حتى لا نطلع عليكم أكثر سبق أن تكلمنا عن جمع التكسير بأقسامي <تصفيق> <تصفيق> <نصفيق> <تصفيق> نعم <تصفيق> بعد الرجال انتقل الشيخ إلى النساء يعني الشيخ رحمه الله كان يعيف المساواة بين المرأة والرجل <تصفيق> فساقها في أجرميته ثم انتقل إلى النساء وجعل لهن نصيبا في متنه حيث قال قامت هند قامت هند تقوم هند قامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات نعم الحمد لله وقامت الهندات ها وتقوم الهندات يعني نفس نفس الإعراب تتساوى النساء مع الرجال في الإعراب <تصفيق> قامت الهنود كذلك مرفع بالضم الظاهر لأنه جمع تكثير وتقوم الهنود ثم اللهم أمين بارك الله فيك مساوات في النحو نعم <تصفيق> ثم ختم بقام أخوك قام أخوك قام أخوك, أه؟ قام أخوك. ما يعرب أخوك هنا ما يعرب أخوك فاعل نعم فاعل مفوع بالواو نعم مفوع بالواو لماذا لأنه من الأسماء الخمسة أحسنتم من الأسماء الخمسة أو من الأسماء الستة على مذهب الألفية نعم نعم أخوك م? وهو مضعف نعم والكاف ضمير نعم على زيادة هان النعم ضمير متصل مضاف إليه مبني نعم أحسنتم مبني على الفتح في محل جر نعم إذن قام أخوك ويقوم أخوك نفس الإعراب وقام غلامي قام غلامي ما اعراب غلامي ما اعراب غلامي او قام صديقي ها نعم فاعل احسنتم <تصفيق> فاعل مرفوع بالضمه كيف هي هذه الضمه على المقدره نعم المقدرة أه؟ على آخره نعم مقدرة على آخره منع من ظهورها ماذا؟ دعم منع من ظهورها اشتغال اشتغال المحل نعم اشتغال المحل بحركة مناسبة للمتكلم ليا المتكلم عندما قلت غولا مي مي يعني هنا كسره ما الذي يناسب الكسره ما الذي يناسب الكسره الم الذي يناسب هي الياء تمام الياء وما الذي يناسب الفتحة ما الذي يناسب الفتحة ها الألف احسنتم والذي يناسب ivadغم وماذا الذي يناسب الضمة <تصفيق> والواو ما شاء الله إذاكم <تصفيق> الله خير هو الواو إذن هنا اشتغال المحل بحركة مناسبة للمتكلم نعم غلامي وهو مضاف ولياء ياء المتكلم ضمير متصل مضاف إليه مبني على السكون في محل جارب ويقوم غلامي نفس الإعراب. نفس الإعراب وبهذا يتبين لنا أن الفاعل يكون مذكرا ويكون مؤنة يعني الفاعل يكون مذكر ويكون مؤنة نعم والفاعل المذكر يكون مفردا ويكون متنا ويكون جمعا يكون جمع مذكر سالم أو جمع تكسير نعم والفاعل المؤنت يكون كذلك مفرد مثل قامة هند ويكون متنة قامة الهندان ويكون جمع مؤنث سالم مثل قامة الهندات ويكون كذلك جمع تكسير مثل قامة الهنون وتبين كذلك أن الفاعل يكون مرفوعا بالضمة الظاهرة، ها، ويكون مرفوعا بالضمة المقدرة مثل قام مثل قام غلامي، ويكون مرفوعا بالواو مثل قام اخوك ويكون مرفوعا بالالف مثل قام الزيداني. يعني هذا هو القسم الأول، ها، وهو أن يكون الفاعل ظاهرا، ويليه القسم الثاني، وهو الفاعل المضمَّر، وسنوجّؤ الكلام على الفاعل المضمّر إلى الحلقة المقبلة إن أطال الله في أعمالنا سائلين الله جل سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعل ما سمعناه في ميزان حسناتنا جميعا وأن يوفقنا وإياكم لخدمة لغة القرآن ولغة السنة وأن يتقبل منّا ومنكم وأنجازيكم خير جزاء. على متابعتكم وأن يبارك فيكم جميعا وأن يحفظكم وأن ينفع بكم إن أصبنا فمن الله جل وعلا وإن أخطأنا فمن أنفسنا من الشيطان ونسأل الله تعالى أن يغفر خطأنا وأن يتجاوز عن ذنوبنا وأن يصلح أحوالنا وأن يعافينا وأن يعافيكم وأن يتقبل منه ومنكم وأن يبارك في هذه الغرف وأن يبارك في أصحابها وأن يجعل ما يقدم فيها في ميزان حسنات كل من دخلها وكل من أشرف فيها كل من ساهم فيها من بعيد أو من قريب بالقليل أو بالكثير نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع وأن يبارك في الجميع وأن يحفظكم جميعا وأن ينفع بكم الأمة إن شاء الله جل وعلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم آمين كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته I'm <laughs>